يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى فيما كتبه في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر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 وجفه الصحف قال رواه الامام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك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 عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ما يدل على تواضعه عليه الصلاه والسلام حيث اردف وراءه غلاما هو عبد الله بن عباس وعلمه صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة من خلال هذه الوصية لما رأى في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نبوغ ومن محبة للخير ورغبة في العلم ولهذا دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأوين وبأن يفقهه في الدين فكان من أشهر علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليه حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجلسه مع اشياخ قريش ينظرون في أمور المسلمين وفيما يطرأ لهم من أمور ويبينون فيها حكم الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ من العلم شاوى حتى ان عليا رضي الله تعالى عنه لما وقع الخوارج في بدعتهم وقالوا ما قالوا بتكفير اليهما وذهبوا الى كثير من مذاهب مبتدعه بعث اليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يجادلهم ويناقشهم ويجلي لهم الحق ويكشف لهم عن الباطل حتى رجع نحو ثلاثة آلاف شخص عن تلك البدعة التي وسرت فيهم سريان النار في الهشيم وكان هذا بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على بعض ما يتعلق بهذا الحديث كان الكلام حول قولي إذا سألت فاسع الله، وإذا استعنت فاستعن بالله وعرفنا أن السؤال والاستعانة نوعان من أنواع العبادة لا يجوز صرفهما لغير الله وأن سؤال الله تعالى مما طلبه منا جل وعلا وحسن عليه كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله سبحانه وتعالى يحب من يسأل من عباده ويلح في السؤال ويطلب ولهذا فإن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر يقول ينادي ألا من سائل فأعطيه سؤلة ألا من داع فأستجيب له إلى أن يطلع الفجر كل ذلك ترغيبا منه جل وعلا لعباده المؤمنين أن يكسروا من السؤال حتى قال قائلهم لا تسألنا بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين تسأل يغضب ولذلك كان السؤال والدعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله وهكذا الاستعانه فانها من خصائص العباده لله جل وعلا ولهذا قرنها الله تعالى مع العباده في سوره مطلوب منا ان نكررها في اليوم مرات وهي قوله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين فالعباده والاستعانه مما اختص به الله جل وعلا ولهذا علم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابن عباس في هذه النصيحه واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه المسألة يقول الامام ابن رجب والله سبحانه وتعالى يحب ان يسأل ويرغب إليه في الحوائج ويلحى في سؤاله ودعائه ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من عباده سؤاله وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤالهم أو سؤلهم قادر على إعطاء عباده كلهم سؤلهم من غير ان ينقص من ملكه شيء والمخلوق بخلاف ذلك كله فانه يكره السؤال ولا يحبه وربما مقت الرجل اذا ساله ولأنه يخشى من أن ينفد ما عنده وهو حليص على أن يستكفر ولذلك ياب السؤال والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته ولهذا قال وهب بن منبه وهو من علماء التابعين من مسلمة اهل الكتاب من اهل اليمن قال وهب بن منبه لرجل كان ياتي الملوك ويحك وهي عبارة يعني انكار ونهر ويحك تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدعو من يفتح لك بابه من الليل ونصف النهار يعني وكان الاولى أن تتوجه بالدعاء والسؤال إلى الله جل وعلا بدلا من أن تسأل مخلوقا وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني استجب لك وقال طاووس وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأحد علماء التابعين قال طعوس لعطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك هكذا ينبغي للإنسان أن ينظر ويعتقد في هذا الأمر هذا الأسلوب وهذا المنهج هذا ما يتعلق بالسؤال قال واما الاستعانه يعني التي ورد ذكرها في الحديث واذا استعنت فاستعن بالله واما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلان العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل ولهذا عليه أن يتوجه إلى الله مستعينا به بدلا من أن يتوجه لغيره فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول تسأل الله العافية من الخذلان وهذا تحقيق معنى قوله تعالى وهذا تحقيق معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله وهذه كلمة عظيمة ويكنز من كنوز الجنة فالعبد محتاج للاستعانه بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولذلك هو محتاج إلى عون الله جل وعلا ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل لأن العباد وإن افترض أنهم يكون منهم العون لكنه في أمور محدودة في مسائل لا تتجاوز الأمور العادية أما ما يصاب به العبد من بلايا وما يصاب بها به من يصاب بها من إحن وما يتعلق ب على فعل الخير الذي يحقق له في الدنيا الخير ويكسبه بالاخره الثواب لا يقدر على ذلك الا الله ولهذا عليه ان يستمسك بالله جل وعلا والا يستعين بغير الله فمن حقق الاستعانه عليه يعني على الله وبالله في ذلك كله أعانه يعني أعانه الله قالوا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ففيه حث للاستعانة بالله جل وعلا ومن ترك الاستعانة بالله واستعانة واستعان بغيره وكله الله الى من استعان به ومعنى وكله يعني ترك لان الله غني عن الشركاء كما جاء في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشر من عمل عملا اشرك به غيري تركته وشركه قال ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله الى, الى من استعان به فصار مخذولا قال كتب الحسن يعني البصري الى عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين قائلا له لا تستعم بغير الله فيكلك الله إليه يعني يتركك الله وشامك ومن كلام بعض السلف يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيره لان هذا فيه ضرب من التناقض وضرب من التضاد لان من عرف الله تعالى حق المعرفه وعلم انه سبحانه وتعالى هو الاله المستحق للعباده وعلم انه لا منجا ولا ملجا منه الا اليه لا ينبغي له ان يستعين بغيره أما قوله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث جف القلم بما هو كائن وفي رواية رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا جاء جزءا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنه لا ينبغي لك أن تركن لغير الله ولتعلم أن الأمور كلها قد قضاها الله وقدرها وكتبها من الزمن الأول وأن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه لما قال الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك لابن عباس أراد أن يبين له ان ما يجري على الإنسان هو أمر مقدر قضاه الله وقدره قدره أزلا وقدره كونا فلا بد من وقوعه ولا يمكن لانسان ان يرد ما قدر الله وقضى لهذا قال له لتكن مطمئنا فيما يجري عليك من الاقدار ان كانت خيرا فلتحمد الله وان كانت غيرا فلتستغفر الله ولتتوب الى الله ولتتوجه الى الله لأن ما أصابك من حسنة فمن نفسك فما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك قال هذه المقالة ويقوله جف القلم ورفعت الأقلام وجفت الصحف قال هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتبها من مدادها وجفت, الص... وجفت الصعيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها قال وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها وقد دل الكتاب والسنن الصحيحه الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذا المعنى أو على مثل هذا المعنى قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ومعنى قوله من قبل ان نبرأها يعني من قبل ان نخلقها قدرها الله وكتبها فهي مكتوبة في كتابي في اللوح المحفوظ مكتوبة كتبها الله تعالى قبل ان يخلق فعلها ولما حان وقتها خلق فعلها جل وعلا قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة قال وفيه يعني في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل يعني من أعمال العباد التي لم تكن سجلت ولم تكن معروفة فقال لا بل فيما جفت به الأقلام يعني إن الناس كل ما تأتي به وتذر انما هو من ما جرت به الاقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل ما دام يعني قد كتبت المقادير ليش نعمل فقال صلى الله عليه وسلم يعملوا فكل ميسر لما خلق له لان الله تعالى قد علم ازلا ان العباد سيختارون من الافعال الامر المعين والشيء المعين سيختارون ذلك ولهذا خلقه لهم على الهيئات التي يختارون وكتب في الازل انهم سيختارون ولذلك ما يختارونه يكون هو المكتوب عليهم وفق القضاء والقدر قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أول ما خلق الله يعني من المخلوقات القلم ثم قال اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ولذلك كل شيء يفعله الناس إنما يفعلونه وفق, وفق القدر قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها لكن منها قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها وسرد أو وكان قد سرد من قبل بعض هذه الأحاديث التي تبين أن الله تعالى قدر الأشياء قبل وقوعها بخمسين ألف سنة كما مر فينا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما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 كائنة واقعة لا محالة ولأن العباد مهما أعطوا من السلطة والقوة فهم غير قادرين على أن يغيروا قدر الله ومشيئته يقول الإمام ابن رجب لما ذكر هذه الرواية لأنه هذه من ال... من الإضافة التي أشار إليها قال وفي غير الترمذي بين هنا من روى هذا الحديث هذه الرواية قال هذه رواية الإمام أحمد يعني أوردها في مسردي ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق يعني اللوح المحفوظ ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا أيلما غيروا مما قدره الله تعالى منذ الأزل وكتبه باللوح المحفوظ يوم أن خلق القلم وقد دل القرآن على مثل هذا كما في قوله عز وجل كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي لا يقع ولا ينالنا من قدر الله إلا ما قد كتب وسجل فهذه الآية دليل على أن الأعمال والأقدار مكتوبة مسجلة عند الله تعالى وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها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 لأن تقدير الأشياء كان قبل الخلق والخلق إنما يكون عند وقوع الأمر الذي يخلق الله به فإن كان الخلق يجري على سنة الله الكونية فيجري في هذه السنة كالمولود الطفل يلد بعد ان يمر بمراحل يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم تحمله امه في جوفها وفي بطنها تسعة اشهر وبعد ذلك يلد ومن المخلوقات ما يجري خلقه بالكاف والنون إنما أمرنا, ل... إنما, أمرنا... إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون فما يجري إيجاده وخلقه من خلال السنن الكونية التي قدرها الله وجعلها منهجا يسير الخلق عليه فتجري في سنتها الكونية لكن الله قد قدر خلقها قبل ذلك وأما ما سنته أن يقول الله له كن فيكون فإنه يجري فيه ذلك كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة الإنسان أن الله خلق آدم من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روح يعني آدم وأما أبناء آدم فإنه جعل نسله من ماء مهين أما عيسى عليه السلام فإن الله خلقه على غير السنة التي خلق بها أولاد آدم ولهذا قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ايه كن فيكون ولذلك وقال سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين, عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ومعنى لبرز الذين كتب عليهم يعني الذين قدر الله عليهم القتل منذ ان اجرى القلم فانهم يخرجون لينالوا هذا القدر قال وخرج الامام احمد من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء حقيقه وما بلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه, ليخطئه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني حتى إذا أراد كمال الإيمان فإن إيمانه لا يكمل إلا إذا آمن بالقدر قال وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت. رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معنى ذلك ايضا يعني بمثل ما جاء في روايته بالدرداء إن الإنسان لا يبلغ كمال الإيمان حتى يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى قال واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كل هذا الذي قاله بمذابة المقدمة لهذه النتيجة التي هي الايمان بالقضاء والقدر يعلم ان مدار هذه، إن مدار جميع هذه الوصية على هذا الاصل وهو الايمان بالقضاء والقدر وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه فإن العبد إذا علم ألا أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة لأنه لابد أن يقع ما يريد علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع وهذا ينبغي أو يترتب عليه أن الإنسان يجب أن يرتبط في جميع أحواله وحركاته وسكناته بالله سبحانه وتعالى فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار قال ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا فمن علم انه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله اوجب له ذلك افراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء لأن هذه هي التي تنفع وما عداها لا نفع فيه وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا كي ينال رضا الله وان يتقي سخطه يعني سخط الرب سبحانه وتعالى ولو كان فيه سخط الخلق اجمعين جميعا ولو كان فيه الحصول على مرضات الله سخط الخلق جميعا وهذا يؤيده ما جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس قال وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء بخلاف ما كان المشركون عليه والإخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه عند الرخاء الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دون الله قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وأما قوله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا يعني ان ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير قال وفي رواية عمر مولى غفره وغيره وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زيادة أخرى قبل هذا الكلام وهي قوله فإن استطعت أن تعمل لله بالرضى في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا قال وفي رواية اخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن ابيه يعني ابن عباس رضي الله عنهما لكن اسنادها يقول ضعيف ثمت زياده اخرى بعد هذا الحديث وهي قوله قلت يا رسول الله كيف اصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، فإذا أنت أحكمت باب اليقين. وهذه الرواية يقول أخرجها ابن جرير الطبري من طريق معاوية عن علي بن عب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله يعني أن هذا من الكلام الموقوف. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يهدي قلبه اليقين في فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فيكون هذا من باب التفسير. قال وفي رواية أخرى. من روايه علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن ابيه يعني ابن عباس رضي الله عنهما لكن اسنادها ضعيف زياده اخرى بعد هذا وهي قوله قلت يا رسول الله كيف اصنع باليقين قال ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك فإذا أنت, أحكمت باب فإذا أنت يعني فعلت ذلك أحكمت باب اليقين ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا قال فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر على المصائب الأولى أن يرضى والثاني أن يصبر قال يحداهما أن يرضى بذلك وهذه درجة عالية رفيعة قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقما هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى هذا تفسير قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال وخرج الترمذي من حديث عنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحبقوا من ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء قال مما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وهذا كما جاء في أول الحديث عجبا لامر المؤمن إن أمره كله عجب إن أصابته سراء فصبر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وما ذاك إلا للمؤمن يقول وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأله أن يصيع وصية جامعة مجزة فقال لا تتهم الله في قضائه يعني كل ما قضى الله عليك يعلم أنه خير وهذا يؤيده ما جاء في الأثر لو يعلم العبد ما في الغيب لرضي بالواقع يعني بمختار الله تعالى له قال ابو الدرداء ان الله اذا قضى قضاء احبى أن يرضي, ان يرضى به يعني ان يرضى العبد به وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله بقصته وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا فالعبد إذا ما أصيب او ابتلي بشيء فليرضى وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما يعني آثارا عنهما وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله اصبحت ومالي سرور الا في مواضع القضاء والقدر فان نزل بي ما هو خير عمدت الله وان نزل به ما لا يحبه يصبر على قضاء الله فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال بعض السلف الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة وقال عبد الواحد ابن زيد ابن زيد الرضا باب الله الاعظم وجنه الدنيا ومستراح العابدين واهل الرضا تارة يلاحظون حكمته حكمه المبتلي وخيرته لعبده في البلاء ولذلك يصبرون وانه غير متهم في قضائه وانما يريد للعبد الخير وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم الم المقضي به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 لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم يعني هذا الكلام يقوله لنا الامام ابن ابو الفرج ابن رجب الحنبلي وهو لا شك مما يجري في خواطره اهل السلوك اهل الزهد الذين ينظرون الى كثير من الامور نظرات فيها شيء من العمق فتتجلى لهم بعض المعاني وهذا منها يعني يقول ان البلاية التي تصيب الناس بعضهم يحس بانها من عند الله فيصبر وبعضهم يتوقع انها يعني زيادة في البلاء ولذلك هو يتطلع الى الثواب وبعضهم يكون نظره في هذا يعني نظر اعمق حيث يرى انها تصدر من عند الله وما دامت تصدر من عند الله فينبغي للانسان ان يتقبل كل ما يصدر من عند الله لان الله جل وعلا يحب اهل الايمان ويحب اهل اليقين ولذلك يعدون هذا نوع من موجبات المحبه وهذا كله يعني في نظر اهل التصوف ضرب من ضروب النظر عند اهل التصوف قال وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تتلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم كما قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة ولا شك إن هذا يعني من القول الذي قد يعني لا تفهموا العقول العادية وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه إليه أحبه الي يعني إذا كان هذا البلاء من الله من أجل محبته فإنه بالنسبة لي محبوب وهو أيضا يعني كما قلت مما يستشعره بعضهم وإن كان فيه شيء من التكلف قال وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه الي أحبه أحبه إليه أحبه الي وسئل السري هل يجد المحب ألم البلاء فقال لا يعني أن المحبة تغلبه حاله حتى لا يحس لذلك الما وقال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده, وبعده فيك قرب وانت عندي كروحي بل انت منها يعني من روحي احب وهذا كله يعني من شطحات اهل التصوف حسبي من الحب عني لما تحب أحب هذه يعني هي الدرجة الأولى من درجات اللي هي الرضا والتسليم بالقضاء والقدر قال والدرجة الثانية ان يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا فضل مندوب إليه مستحب يعني زيادة على الواجب والصبر واجب على المؤمن حتم وفي الصبر خير كثير فإن الله أمره به ووعد عليه جزيل الأجر فقال جل من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن يعني ملاذه ومرجعه والفرق بين الرضا والصبر ان الصبر كف النفس وحبسه عن التسخط مع وجود الالم وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وتركه تمني زوال ذلك المؤلم وان وجد الاحساس بالالم أو وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من الروح اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق يعني هذه مقارنة يجريها الإمام ابن رجب بين الصبر وبين الرضا ولا شك ان المرحلتين والمرتبتين يعني جاء في شرع الله ما يدل عليهما فان الصبر مطلوب والرضا مطلوب